بسم الله رب العالمين وصلي وسلم على بواب رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فكنا قد قرأنا ما يتصل بقول المصنف رحمه الله وما ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته ثم قال وكما كان بصفاته أزلية لذلك لا يزال عليها أبدية ليس بعد خلق الخلق استفاد الاسم الخالق إلى آخر ما ذكر رحمه الله وقلت إن هذه القطعة من كلام المصنف رحمه الله هي ما تصل بتقرير اتصاف الله تعالى بصفاته أزلا وأبدا كل هذه الجمل لتقرير هذا المعنى وسلك المصنف رحمه الله في تقرير هذا المعنى مسألة التأصيل ابتداء بذكر القول أو الذي يجب اعتقاده في أسماء الله عز وجل وذلك في قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته ثم أضاف إليها هذا فيما يتعلق بالأزلية وكما كان وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية بعد أنها أبدية لا حد لها تنتهي عندها فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء هذا التأصيل أو التقعيد أو التقرير ثم انتقل بعد ذلك إلى التمثيل واختار في التمثيل اسم الخالق فقال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري وكلهما قريب في المعنى الخالق والبار وتقدم الكلام على هذين الإسمين والفروق بينهما له معنى الربوبية ولا مربوب الآن بعد أن ذكر المثلين استشهد بالقياس على هذين المثلين بالربوبية فالخالقية ثابتة لرب العالمين والبرء خالق ثابت لرب العالمين صفة البر ثابت لرب العالمين قبل إيجاد البرية وقبل خلق الخلق مثل الربوبية فإنه جل وعلا له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق ثم استدل بوصف آخر على صحة اتصاف الله تعالى بهذه الصفات قبل خلق خلقه قال وكما أنه محي الموتى قبله، وكما أنه محي الموتى بعدما أحياهم، استحق هذا الاسم قبل أحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. هذا التمثيل الذي ذكر فيه المصنف رحمه الله تصوير التأصيل المتقدم، فذكر فيه اسم الخالق البارئ مثالا على صحة ما تقدم من اتصاف الله تعالى بصفاته أزلا وأبدا بعد ذلك ذكر أدلة على هذا الأصل وهو أن الله لم يزل بصفاته أن الله تعالى متصف بصفاته أزلا وأبدا فذكر في ذلك كم دليل؟ خمسة أدلة الدليل الأول قال رحمه الله ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير هذا الثاني وكل أمر عليه يسير هذا الثالث لا يحتاج إلى شيء هذا الرابع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا الخامس فهذه خمسة أدل ذكرها المصنف رحمه الله تدل بمجموعها على ما أو يدل كل واحد منها على ما تقدم من تأصيل وهو أن الله تعالى لم يزل بصفاته قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفات أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية ذكرت في أثناء الشرح أمس أن هذه القطعة من كلام المؤلف يذكر فيها بعض الشرح مسألة التسلسل وهذه المسألة هي من المسائل الحادثة التي لم تكن من قبل في كلام المتقدمين ولم يتناولها سلف الأمة والقرون المفضلة بل هي من المسائل الحادثة التي أثارها المشبهون فاحتاج أهل السنة إلى الجواب عنها وبيان الصحيح من الفاسد فيها فإن كلمة التسلسل محدثة وهي لفظ مجمل فإن التسلسل يراد به اتصال الشيء بالشيء إلى ما لا نهاية هذا معنى التسلسل التسلسل اتصال شيء بشيء إلى ما لا نهاية إلى ما لا توقف وإطلاق هذا فيما يتعلق بحق الله عز وجل يحتاج إلى تفصيل لأن لفظ التسلسل مجمل لم يرد في الكتاب ذكره ولم يرد في السنة كذلك لا نفياً ولا إثباتاً والقاعدة في مثل هذه الألفاظ المجملة إيش القاعدة؟ أن تستفصل أن يستفصل فيها ومعنى الاستفصال أن ينظر في ما تحمله من معنى صحيح يثبت وما تتضمنه من معنى ردي ينفى التسلسل نوعان في الجملة النوع الأول التسلسل في المؤثرين والفاعلين معنى التسلسل في المؤثرين والفاعلين أن يكون للحادث فاعل وللفاعل فاعل وهل مجر فتقول هذا صنعه المهندس والمهندس صنعه الله فالآن تسلسلت في الفاعلين فلكل فاعل فاعل موجود هذا يسمى تسلسل في المؤثرين الفاعلين هذا النوع من التسلسل ممنوع باتفاق أهل الإسلام لا خلاف بين أهل التوحيد والإيمان في أن هذا باطل لا يجوز الإقرار به بل هذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه ففي الصحيحين من حديث به رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله وفي رواية فليقل آمنت بالله ورسله وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم وهنا فيه إضافة هذا الوسواس إلى الشيطان في الأول فيه أن الناس يقولون ذلك وهذا هو قول شياطين الإنس والجن يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله وهذا تسلسل في الفاعلين طلب أن يكون لكل موجود موجود أن يكون لكل فاعل, فاعل فاعل فهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه أي إذا بلغ به الحد أن يقول فمن خلق الله فليستعذ بالله ولينتهي يعني ليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليتوقف عن التفكير في هذا الأمر فإنه لا يوصله إلا إلى حيره وظلال فالله خالق كل شيء سبحانه وبحمده وقد جاء في صحيح رمان مسلم الحديث نسف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى له إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله وهذا إخبار متقدم من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الانحراف العظيم الذي يزينه يزينه الشياطين الإنس وشياطين الجن إذن هذا النوع من التسلسل ممنوع بالاتفاق دلة السنة بل دل الكتاب والسنة والاجماع على بطلانه وقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر باستعادة منه ما اسمه هذا النوع من التسلسل؟ التسلسل في الفاعلين والمؤثرين النوع الثاني من التسلسل التسلسل في المفعولات في الحوادث في الآثار والمقصود به أنه ما من حادث إلا وقبله حادث وما من حادث إلا وبعده حادث فهنا تسلسل في الماضي فيما مضى وتسلسل فيما يستقبل فلا يكون حادث إلا وقبله حادث ولا يكون حادث إلا وبعده حادث فتكون الحوادث متعاقبة في الماضي والمستقبل هذا النوع من التسلسل الذي هو في الفاعلين والمؤثرين في الفاعل في المفعول في المفعولات والآثار والحوادث فيه ثلاثة أقوال للناس القول الأول منع التسلسل في الماضي والمستقبل يعني أن الحوادث لها بداية ولها نهاية وهذا قول جهم بن صفوان قول أبي هذيل العلاف الثاني جواز التسلسل تسلسل الحوادث في المستقبل دون الماضي وهذا قول المعتزلة والأشعارية والقول الثالث جواز تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل وهذا قال عنه ابن تيمي رحمه الله قول أئمة أهل الحديث قول أئمة أهل الحديث ومقصود بأئمة أهل الحديث الذين أدركوا هذه المسألة وإلا فالسابقون لم يتكلموا بهذا من الصحابة والتابعين وأهل القرون المفضلة لكن من جد فيهم القول من أئمة السنة قالوا بأن التسلسل في الحوادث في الآثار في المفعولات يكون في الماضي وفي المستقبل مثل ما ذكرت هذه المسألة ليس لها كبير فائدة ولا يزداد بها علم وبصيرة إلا لمعرفة بطلام قول المحرفين فقط وأما في ذاتها هي مسألة حادثة ولو كان فيها ما يزداد به العلم لبينها وتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما اضطر أهل السنة للكلام عنها رداً على المحرفين الذين خاضوا في ذلك فبين أهل العلم ما تقتضيه الأدلة وما تفيده النصوص وإن كان ذلك لم يأتي بالنص إنما جاء بالمعنى وفي هذه النبذة المختصرة كفاية لطالب العلم المبتدئ في هذه المسألة وإن كان يطلب الزيادة فهي مبسوطة وقد تكلم عنها الشيخ الإسلام رحمه الله بقريب من مئة صفحة في منهاج السنة النبوية وفصل فيها تفصيلاً بيناً وتقسيمات وتفريعات الذي ذكرته هو ملخص مناسب للنبوية اللي يتصور هذه المسألة حتى إذا ذكرت يكون عنده قاعدة مختصرة أو نبذة مختصرة حول هذه المسألة مسألة التسلسل